الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي الا عند الله بالله عليه توكلت وبالجنب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شرك له أن محمد العبد هو رسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاصبحي عباد الله ونفسي الخاطئه المدنبه العاصيه الباغيه الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن تكوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين إن الله مع الذين تقوى الذين هم محصنون مسلماناني خوشويد كاتيك فيغنبري فيشواء عليه الصلاة والسلام بسيار الإكرام باشترين كارو كردواتسيا تشتغ باشا إنسان بك في غمبر عليه الصلاة والسلام كخواد فرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لو لامد فرموي أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله زمانة أردم تربي بذكر إخوة قولة أما باشترين عبادة إنسان أنزامي بذلك همو كاته يدي خواهي غوره ما بس تيه پيغمبر عليه الصلاة والسلام مباستي اوهي انسان لهيز كاته مراقبه و شاو ديري خواهي غوره لبير نكا هر شتيه چه دي كي زادسد للدنيا بنيهيني بكي يابا اشكره خواهي غوره اغاداره زور ذكره خواهي غوره بكا رقم عليه الصلاة والسلام بوما نجاوی تواز دفرمیتن لزماني سليمان پغمبر صلاة وسلامي خواهي قوري لسر خواهي قوري زور ساكي لگر سليمان کرد هر آل داود هر هميان خواهي قوري هم پغمبراتي بيه دابو تبلهيه كي وهم ملك وفادشاهي دنياش كان هبو زا يجي لو ساكاني كه خواهي قوري اوفضلاني لگر سليماني کرد بو سلامي خواهي دوري لسر او ابو كواب باي لبوه مسخر كدو با مسخر كرابو بوشو لي من بي خمفل سلامي فاي دورينا من يك قر... من واي قورا واي كدبو او بايا اخبار هوالو زانياري بوشو لي من بي سلامي فاي دورينا رجل تابراجو تياري لمزرعكي خوفو كريجي إيه شكاري زراعاتي خوي لقرب رادريجي خوي باسي كن بتي لو ملكو فات لو لصلاة زورو لو إني عزوريك قوي قوربه سليماني داو باسي قوريه مجي أوي كن قوي قوربه سيكي داو با بخيريه أمهو سليمان بيغنبر برد نيمان سلام تسلام اخوي كورينا سربي فرموي حسن با اخواله تسبيحه خير مما اوتي آل الله ليك سبحان الله يا لوي الله قلق <تصفيق> لو ملكا قورا تركا اخواي قورا بسليمان وآلش تتاودي دا والسلام اخواي قوري داكا شبكا مزانا اخواي قوري داكا برغمبر عليه الصلاة والسلام له حديثي ابن عباس رضاي اخواي قوري هل سربي روايتي داكا دفرميه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل جهان تقدر الحديثي قدسيه عندما تجد فرمون حديث النبي عليه الصلاه والسلام في امام البخاري في توها شش هزار و صد و شش وهي مي ممكن مش دولت ما صدقش يك ده جنيتوا عليه الصلاه والسلام ان الله كتب الحسنات والسيئات واجوره تاكل ده شيء خرافه ده مش انا اوجه بكذاب زعبزان رحمتي اسناف بالمان ماف ما في مروغ ما في آه رد بي، ما في شلبي, ما في حرتي باسدة كيب بزان الله إسلام تونه، بزان عدالتي إسلام تونه، بزان فضلتها كيبان جولة لقرأ أمة التنظرة بغمرة عليه الصلاة والسلام فرميه فمن همّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، سكحان الله دفرمی اگر یا چه بخیال بسدری ده بخرافه بکا بلا من نیخه نیخه لترسی خواه دوره نیخه دفرمی خواه دوره بسا ایچه تعملی بوده بوده بوده سحان الله او اللهم یکو نیخه ومن عاملها کتبت له حد سیئتون واحد دفرمی اگر بسدری ده ها تخرافه بکا کردی من دوره اخترافه بوده بوده هر او أوج عدالتي اسمعوا ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله او اي بسديري اخي علي دام يتشاكي كبنم نيكا واجره بتشاكي شنو تقولوا نيتي خيري ابو واجره بجيري نيتي اكبده دنوشي بتشاكي تمامي بودو ومن هم بحسنه فعملها كتب له عشر حسنات الى 700 ضعف الى چې یو بسد د لیدابه په خیال چا کېب کا وایې بکا چا کېکښ وای دا یو رانه یان یکبدا یان یک بحفصت یان اما رحمت او فضل اسلام چی امه هي چی امه هي دا تجربې او چا اوا بوینا ایمان او باور شان بوانه حب او اطاعت حق رساله که وای دا یو دکا خرابه یک خرا بده روسيا بساکا و به حساب خواهی قورا بده شدده داته یک بده یک بحفصت اما بلانی کم یک بده ده, ده؟ شفیانی ثوری رحمتی خواهی قورا عالم بو عمکی او چاچنشی بو جاهد بو همو روش بروشو دو زاریه چی هبو لما لوا با یعنی کتشو دره و پیجه و بروه لدرگای انده زاریه کتشو درگای او داواش تکمان لدهکا. زا اویش تلیه چان هبو قاپه منظره ده هلکه اتیابه. بوتي او هلکه انه ناو اوصل لها یا حمو او دا ام فقیره. زا ریا کتسو هلکه چه هستوه. نو هلکه کرده هلکه فقیره کان. یچه چه هستوه بوتي اواره امکا بنایا سفیان دا گریتا وبروشوه بابو فتار او هری بگره. سفیان نه چندی چې اندی کړت خیر وا ته غیش حمول په فقیره کداور روی بو درو بو کتابت ایواره غراوه په جو افطار وکنه ول در کانده وریاکه شو قربان اما یچ یک خیرې کړ دوا او اند هیلکی بو غینای هپکه چېلې زور ځا سفیان غوتی بیژمره بزانه چند هیلکه افرا تکه شو مردی غوتی گورم نوه هیلکه سفیانی <سؤال> هرګو ته قسم به خواتو بیان دي هیلککنه نکړ دو ته نوت کړته تا اگر دبا استا صدر در چوبلم ته نوټ کړته خیر بو یې پیاو اگر رو له کوابو اوابید او ان د قناعت با ور ایمانیان بکسی کو پیغمبره او عليه صلوات و سلام وجهه لبای باور انده ترې مننه وکړه نسيحة تقام بكما يقولون لو خم أو جلو ايوه اما ختمتكاري ايوه ما ماذا ماري مال اخوة ماري اخوة تنظر باس ما قلت لها وكوه عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح بها زكاة انده فرميه باكترين بارتزاوية لسر عدي وياخد خوشوش ترين بارتزاوية لسر زوي تفوه خوشو بيه مارا كان اخوة يقولونه اما شو يعني عبادتها انسان سری لسجداده نه له شونه له رکوع لسجدې قران نقيني ذکر د کاس الاول له د عبادت تعت دعا و پارا نو دورترې شون لای مسلمان او ایماندار مزګل ماشي اگر وا گوربی او ها پیروز بی د بی اگادر شي بکینو ګپاکو خاينی شي رابګ لنه او مزګوت پیوسته انسان او شتنه کواله ماله یاله درو انزامي ده له انزامي مو نو خردل نه نومز غوت ځه یې جميع متكون ماري خوای اس بو مال کی کبره توز رزیل ملهوی خزم ممبي دوت ممبي لمګوره تربي ناتواني لنوماري او, او په ما شرمني نکم یاسمین مان چاکه یا خریچ شتګ وین کوان نارکه اگر موقفه کا ناګونجي ادي له ماري خوای دور سبحانه و تعالی تفريدان لناو مزقود بناحة حديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كواء النظرة زاي اخوة ليبي دجيريتوا امامي الباني ورحمته اخوة قولي ليبي لسحيحي الجامع الصغير لجرج جمارة دو هزارو هشتو عليه الصلاة والسلام باجي لابد دفر ميتن البصاق في المسجد خطيئة فرمي تفريدان لنا ومزقوت و مالي خواهي يقولون غناحه تاوانه خطيئة يعني تاوانه و غناحه إنسان قديتها لو شاكه لو خير دي. لو قاوه ده تنكواه توشوك زخيرك لو قيامت بيدا بك اي اقب بيه مزقوت قردار بيهوه توباك وخايني مزقوت راه نقري تفلنا ومزقوت فريب ده اقاباك وخايني نبي. حسابي بوه مزقوت نقري كواته <تصفيق> <مشاه> معنى هي تاكت كردوا الراسة لحرشة <مشاه> قاوة خيرها كدهتوها تاكت كله نصراوها قناحة كالرشة كردتوها درجة قولها دكرة بنام عقادار او قناحانا شبه لروج القيامات خواهي قولها اوانا شبه بشانتوها تون تاكت نصراوها خرابة كجلسلت نصراوها بو او اي ما لسرماية كمان لدجوان نصيتن او اي كواته لو خواديتن و ازيد دبينيتن خير و بعداشت ك با خزمتی مزگفتیش بکنی خزمت کردنی مزگفتیش نئی مام وستایا نئی خادمه نئی مؤذنه خزمت کردنی مزگوت وازبی همو مسلمانه بله ای مکوه موظفین تعیم بوینا او قابی هرمتی مانده ده مساعده ورده کریم معاج ورده کریم بره لسن ما وازبه خزمتی بکنی بز ای وز لسن تا وازبه خزمتی ماری خواد بکنی قلقوا ايه والاواني خيري اشتان زيعتر بي اقر تتوحبك انو خيري تيدابك باكو خيان كن دنين مزقوت قولتنين عبادتا عليه الصلاة والسلام دفرمي خواي قولت لا إسراء ومعرات لا شوية إسراء ومعرات زورش تشويني بيبشان داملا بحاج لن تحنميش كم تنين عمل لا انساني قال الله خواي قولت لك قولت وقلت فيدتو بحاج او وو انشاپیشایګ لناو متګو دلاده متګو خایم تا ته افرته زماني پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول ما له دا دیرهشه والسلام پاقدفته او دليلي اوه اگر افرتیش به مفتو صاحب کنه و زمان بیا ولا يار نبي فيك طيب نغمبر عليه الصلاه والسلام فرمون اوكريهات يارني قدها مسكو تطاسه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام وفق عليه الصلاه والسلام فرمون اي خبر تاع ندامه حتى نجي لوتن وكان يا رسول الله عليه الصلاه والسلام كنا كان في سراح عبد ابو حسمان نبو ازيه نجي بيغمر عليه الصلاه والسلام دليلي اوى اوى امانداره بلاي كوريا وَادَفَرْ مِوَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُنْ لَهُمْ نيشكر ديني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لسال حرية جهة نيشة وادَفَرْ مِسَكَنُنْ يعني رحمة مقربانية قوتية عرامي هم لنا وخبر يا بيغمبر عليه الصلاة والسلام روي لسال خبركي نيجي لساله عبر لبر اوي مزقوتي باك وخايل في البوار لو اوشويني عبادتي بالسلمانان باد رادا جرت طلعنا برقه فيغان بن علي صلاه والسلام او كلا بايا غوريدا داغادر مشعود بفقان رابجرن يوقوكم على مشداريكيه كم هر همومان ابي خدمتكار هر همومان ابي خدمي مزقودب تخدم يعني خدمتكار خدمتكار يعني اويا كواء انسان اهتمامك لجيبوشوينا بداتن آقائل يا بيتم فاكو قاويني رابق <تصفيق> اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الهود والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم اغفر لموتانا اللهم اشفي مرضانا اللهم فك أسرانا اللهم أصلح أحياءنا اللهم اصلنا على عدائك وعدائنا يا رب العالمين اللهم دمر عدائك عداء الدين اللهم رزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اجعلنا يدا واحدة على عداء دينك يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيراً هوفقه لكل خير ومن أراد بنا وبالإسلام والمسلمين شرا فصب الشر على رأسي إنك قوي عزيز يا رب العالمين اللهم يا قوي يا أمين يا ستار يا عزيز اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين حقم الصلاة على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <تصفيق>